بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَى الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجْدِكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأم اتيم فلا تقهر وان النساء فلا تنهر وان بنعمه ربك فحدث